ومن يفعلهم منكم فقد ضل سواه السبيل إن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 119. فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَوْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى 119. حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك مِنَ من مِن من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي مُوسَىٰ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يرجو الله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 قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبعوهم وتنقصطوا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 فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايَعَنَكَ, يبايعنك عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَهُ وَلَا يَسَّرقُونَ وَلَا يَزْنينَ وَلَا يَقُتُ النَعولادَهَُّ وَلَا يَتِينَ بِبُهُتَانِي يَفْتَرينَهُ بَيْنَ أيْدينه بَيْنَأَيْدينَِّ وَجُلَِّ وَلَا يَعصينَكَ فيِي مَرُوفِه فَبَ يَهُ فَبَا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا وَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمٌ قَدْ يَيْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَيْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ